سأرحل للعلالا للنهية سأرحل للمعالي يا أخي سأرحل عاقدا كل الأمان بابن الله ناهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقا إلى الجنات ما أحلى المهية سأرحل للعداء سيفاً وناراً ونفسي نفسه فرسان أبياً سأرحل عن ديار تزدريني تراودني على سفق الهوية تريد العيش دون الشرع جاهراً تواكب فيه أقواماً شقياً تقول الدين والإسلام يصرف لما باء أنتم أيدي عتية أحقاً قد سميت إلى المعادي لماذا تبتغي دنياً شكياً فقومي إنما الإسلام عز ونفس المؤمنين به رضية ديار المسلمين غدت تنادي وتشكو ضعفها يا للرزية سأرحل للعلالة الدهية سأرحل للمعالية أخية سأرحل عاقداً كل الأمان بابن الله ناهديها هدية سأرحل نحو دار العز شوقاً إلى الجنات ما أحلى المهية سأرحل للعدا سيفاً ونارا ونفسي نفسه فرسان أبياً أغض الطرب عن هذه المآسي فأرقب تلك قادة آدت ندية فلسطين تنادينا سراعا وتصرخ صرخة أخرى قوية لقد عاث الفساد بأرض قومي ودنس مسجدي حقا أخيا بنياتي لبسن ثياب ذل وأختي أجبرها للدنيا أما والله أما والله أما والله والله ما للعيش انس اما والله ما للعيش انس فصبرا يا فلسطين الابيه بني الاسلام ما هذا الغضب وقد حطمتم الفرس العليا بني الاسلام يا ويح المنادي فلا صوت يجيب ولا سريه بني الاسلام ما هذا التمادي بين الكفر قاد ساد البريه بين الكفر قاد ساد البريه بين الكفر قاد ساد البريه